إنسان وإنك كادح إلى ربك كدح فملاقي فأما من أُتي كتابه بيمنه فسوف يحاسب حساب يسير وينقلب إلى أهل مسرور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ سوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا ان انه ظن ان يحور